إذا السماء ا شقت وأذنت لربها و ح ّ ت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها و ح ّ ت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدح فملاقي فأما من أ ُ و ت ي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير. ويقلب ن إلى أهله مسرورا، فأما من أُوتِي كتابه ب ي م ي ن ه فسوف يحاسب حساب يسيرا، ويقلب ن إلى أهله مسرورا، و أ َ م ا من أُوتِي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصل سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أ أن ل ن يحور، بل إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما و س ق َ والقمر إذا ت س ق َ لا تركبنا طبقة طبق فما لهم لا يؤمنون.